الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله اضلل اعمالهم والذين امنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم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 فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها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 تعرفها لهم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسل لهم وأضل أعمالهم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 أفَمَن كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ كَمَن زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ وَاتَّبَعَ أَهْوَاءَهُم مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ فيها انهار من ماء غير آسين وانهار من لبن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وانهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسكوا ماء حميما فقطع أمعاءهم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 وَالَّذِينَ اهْتَدَوْ زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَهُ فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا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 والله يعلم متقلبكم ومثواكم ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة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 الذين لعنهم الله فأصمّهم وأعمى أبصارهم أ يتدبرون القرآن أ يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إن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 فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وَجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهُوا رِضُوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ ام حاسب الذين في قلوبهم مرض الا يخرج الله اضغانهم ولو نشاء لا اراينكم فلعرفتهم بسيماهم ولا تعرفنهم في لحن القول والله يعلم اعمالكم ولا نبل أنكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبل وأخباركم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاق من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضر الله شيئا وسيحبط أعمالهم يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم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 والله معكم ولن يتركم اعمالكم انما الحياه الدنيا لعب وله وان تؤمنوا وتتقوا يؤتكم اجوركم ولا يسالكم اموالكم ان يسالكموها فيحفكم تبخل ويخرج اضغانكم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 والله الغني وانتم الفقراء وان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالكم